أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا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 يَقولُ مِن ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي قَضَى لَكُمُ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِن مَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقض لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 إِنَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آيَةٍ من آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ثُمَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَّا نُوحِي لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَأَنِ اعْبُدُوا نِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا ذا اليوم بما كنتم اليوم نطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمثنا على فَمَنِ اسْتَبَقَ الصِّرَاطَ فَأَنَّهُ يُدْخَلُ صِرَاطًا سَوِيًّا وَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ وَلَا تَزِرُ وَنُنَزِّلُ عَنِ الْغَمَامِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِيهِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا أَنزَلْنَا الْغَيْثَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَمْ هُم لَا يَآمِنُونَ وَذَلنَّ غَلَغُم فَ مِنْهَا رقُ بُغُم وَمِنْهَا يَأكُلون وَلَم فِي آمنَافِعوَمَ شَاربُ أَفَلَا يَشكُرون وَاتَّخَذُ مِدُون اللهِ آِغَةَ لَعَّهُم يصَرُون لا يَستطعونَ نَصَهُُم وَوٌ لَم جُدُم مُحبَرُون فَلَا يَحجُ كَ قَولُهُم إِا نَقْلَم ماَا يُوسِغغُونَ وَماَا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم الَّذِي يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَغَوَى بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ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 شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تؤجعون بسم الله الرحمن الرحيم وفصال صَص فَزجراتِ زَجر فَتالاتِ بكاء إِ إلَ غَكُم لَحد رَبّ السَّمواتِ وَأَبْض وَمَا بَنهُ مَا وَرَبّ المَشَارق إِ السماء الدنيا بزينة للكواتب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا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 محر مبين أئذا متنا وكنا كرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإن مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَشُرَكَاءَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهَجُرُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ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 وما كان لنا عليكم من شلقان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون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 انغهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لا نترك الهتنا لشاعر مجنون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 لهم رزق معلوم فواكغ وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَهْ إِنَّ لَكَ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 ولولا نعمة ربي لكنت من المحبرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين ان نغ غ شجره تخرج في اصل جهنم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيها لَشَوْبًا مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَرَاعُونَ وَلَقَد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ مُنذِرِينَ فَأَضَلَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ولقد نادانا نوح فلمعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذو الزيته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 فَرَاقَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ قُلْ أَتَعْضُجُونَ مَا تَمْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رَبِّ هَبْ لِي مِنْ صَالِحِينَ فَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيام ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك كانت ذي المحسنين ان هذا له والبلاء المبين وفدينا اغرب ذبح عظيم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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون وَنَجَّيْنَا غُمًا وَقَوْمَهُ غُمًا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا غُمْ الكتاب الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَا غُمَ الْكِتَابَ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 إذ قَالَ لِقَوْمِجِين أَل تَتَّقُون أَتَدُونَ بَقْلَ وَتَذَرُونَ أَحسَنًا القَاالِقينأَولَّلَ غَ رَبَْكُمْ وَرَبَّّ أَبَائِكُم الأوَّين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إن وَهُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُقْسِلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ فِي الْغَمِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ قُطُونٍ وَأَرْسَلْنَا غَيْلًا مِئَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ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 اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِلَّا مَن هُوَ صَالِحٌ فِي الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّأْلُوبٌ صُفُود وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا عُدْنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يُعَذَّبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنُمِلُ لَهُمُ وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى وَأَبْصِرُونَ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ فَإِذَا عَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَدَّعُوا الْغُرَّ حَتَّى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب رد العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن ولا تحين مناروا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلغة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وان قلق الملأ من غم انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء وارد ما سمع بنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَاعَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا آدَمَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له <standards> أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصب إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له وتسع وتسع أ نجة نجة وَقِدَةُ فَقَالَ أَكفم وَعزن فيِي الخطاب قَالَلَ قَد ظَلَمكَ بِسؤال نقجتكَ إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظم داود أن مَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضدك عن سبيل الله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 كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ أَن يَحْمَدَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب إذ أرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها عليم وَقَف قَمَت حَم بِسدوب وَأَرْن قُ وَلَ قَدفَةًَ مسُُ لَمَانَ وَأَلقَنَا على قُسِزهِ جَسَدَاسَُّ وَلرَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَإِنْ خِفْتُ أَلَّا غُدْرِي حَتَّى جَرِيَ بِأَمْرِي يَرْقَى أَمْ حَيْثُ أَصَابَ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 لَ جُنفَوَ خُصْنَ مَا أَاب وَفُر أَبدَنأَك يوبَ إ النَّادَ رَبَرُ أَممَسَّنِي الشَّ قَنُ بِنُطبِ اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وَقُذْ بِيَدِكَ ضِغْسًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب الايد والابصار ان لا اضل صناغا بقلصت ذكر الدرب وان لغن عندنا من وطفينا الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكذة كثيرة وشراب واعادهم قاصرات الطرف اسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشط وما اب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أذواج هذا فوج مقتحم مباشر لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بِكُمْ أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ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 فإذا سويته ونفضت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَاذْقِني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قلَ فَ الحَُّ وَحَّ قولُُ لَ أَملَأَجَ النَّمَ مِنْ كَوَمِ م تَ بِعَكَ مِنهُم أَجمَعين قُمَ أَألكُمْ عَلَجِ مِنْ أَجرِْ وَمَا أَنَ مِنْ المُتَكَِّفين إِنَّهُ وَإِنَّ ذِكْرًا لِّلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تِنَا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القالص والذين اتخذوا من دونه أولياء إلا ليقذبونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَخْلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مِمَّنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَلَقَّ السَّمَاوَاتِ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الغفار خلقكم من نفر وخَلَقَتْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ذُكْرًا وَأُنْثَى وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزواج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 وَتَكْرُفُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يُرْضِي عِبَادَهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثمَُّ إلَ رَِّكُم أج وَك فَ يونَئُكُ بِمَا قثُم تَأملون إَِّهُعَم بِذاتِ الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا يُرِيدُ عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا يكذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قُل إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّا غَائِبَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لِغُدِيّ نِ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دونه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 لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فاتقون وَالَّذِينَ نَجَّتْنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَحْضُرُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله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 ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يجعله حطاما إن فِي ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِغًا مَثَانِيَةٌ قَشَعْرُ ظُ مِنْ غُجْلُودِ الَّذِينَ يَقْشَعِرُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرٍ لَا ذَلِكَ غُدُوُّ اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَ رَبِّهِ يُسْؤَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 ان لك مجد وان للمجد ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تقاصمون صدق الله العظيم